صلات القيام يا سابك الله الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 لِفْلَا مْرَة تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ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 لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون الله الله اكبر سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها لناظرين وَحَافِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَاقَ اسْتَمَعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُم لَّهُ بِرَازِقِينَ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 اننه حكيم عليم الله الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر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 قال لم اكن لاسجد لبشر خلقتهم من صلصال من حميم مسنون قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين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 ان للمتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام امنين ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا اخوانا على سرر متقابلين لا يمسسون فيها نصب لا يمسستهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ رَبِّ <تصفيق> <آمين تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <نبئ> عِبَادِي إِنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ <تصفيق> وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوَجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَمَّا السَّنِيِّ الْكِبَرُ فبِمَا تُبَشِّرُونَ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 قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين الا ال لوط ان لم ننجوهم اجمعين الا امراته قدرنا انها لمن الغابرين فلما جاء ال لوط المرسلون قَالُوا إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكِرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ نُفٌّ أَحَد وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَا أُولَئِ مَقَطُوعٌ مُصْبِحِينَ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 Samia Allah li man hamidah. Rabbana wa laka al hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.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 Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmid Din Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-sirata al-mustaqim Sirata alladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim walad-dallin Amin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 اَلاَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ Sami Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى ما يشركون يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أُنْذِرُوا أَنْ أُنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَتَّقُونِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 وَاللَّهُ شَاهِدٌ عَلَى هَذَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً آلَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ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 go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 وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن كَمِيدَ بِكُم وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ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 hum la yuhibbu al-mustakbirin Allahu Allahu akbar subhana allahi wa bihamdihi rabbana wa lakal hamd Allahu Allahu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 فَأَمَّا كَرَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُ اللَّهُ بِنِيَامِهِمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ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 لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَدْخِلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 Allah Allahu Akbar Sami Allahu wa li man hamida Rabbana wa lakal hamd Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah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 Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yawmid din Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin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 Ya Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd Allahu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu Allahu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 أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَقَلُّبِهِمْ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ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 والمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّن سَوْءِهِ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَر